آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب دلطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا فِي تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم, فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رَبِّكَ على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الله يا الله لمن الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مادك يوم الدين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 إنَّذينَ كَفَروا وَنَا دَونَ لَ مَبتُ اللهِ أَكبَروا مِنْ مقتِكُم أَفُسَكُمْ إ التدعَونَ إلىى الإيمان إتُدعَونَ إلىلَى الإمَان فَتَكفررون. قالالوا رَبَّنَ أَمَ التََّثْنَتَينِ وَأَحْييتَ نَثْنَتَْنِ فَعتَرَف نَاابِذنوا بِنَا فَهل إِلَ خوجِِّ سَبيل ذَ بِكُم بِأََّهُ إذَا دُي اللهَّهُ وَحدَهُ كَفَضْتُم وَإ يُشْرَك بهِهِ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 Allahu khabir Siyam Allahu liman hamida Rabbana Allah huwa akbar Allah m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 Allahu akbar! الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم الله أكبر الله Allahue akbar Allah السلام عليكم ورحمه الله عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله